شهدنا باب الشهداء في سبيل الله وهو كان لي أهلك المرقى الصحابة يمألف رحمه الله تعالى شهده قال رحمه الله تعالى وبه قال حدثني يحيا عن مالك حدثني أحياء, عن م... آه... حدثني أحياء عن مالك عن نبي الزناد وعبد الله من ذكواني عن لعرج عبد الرحمن هرمز عن نبي رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري والذي قال لمن كل أرتي نفسي نفتيدي بيديق عندي سيخجل تيلة وددت وحن جعل هذه أني مرقص أني أقتل مركاز حويا أني أني أقاتلون عن دقال مفيس بالله جذك إلهي فأقتل فوق الطلل يدلى السماء وحي الله نوليه او فوق الطلل يدلى السماء وحي فكان ابو رده توه خيا يقول كيده 300 حجر بالله اله سبحانه وتعالى بان ورخو مرخاتك هي محب. يا سيده هي واخسو هاي نعم فاعد له مصدعاتها ها محال معناها لو... محال الكرى... الكرى... من الكرى... معناها واي ما عليه يا رقم سبعه رقم حاء كو واي اللهم صل عليه وسلم اصل ورقه بحنا كولنا المركا hore yihi amal kha waxan weeyaan waxa ee nabi sallallahu alayhi wasallam xiyare alle waxan ku dhaartay naftaydu ka antiisa ay ku diltay waxan jecel laaday inaan markaas waxa weeyaan aan markaa la dagaalno oo jidkeeda ay ku dagaalmo oo jidkeeda la yidilo oo la oo hadaan أبو غرير ملكة وحول أيهاي صد حجير الله عليه وسلم كلمة صد حجير أيهاي ملكة أشهد بالله ملكة دارتنا وحورها وعليها يعني أشهد بالله أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك أرن كاسين النبو قيري صلى الله عليه وسلم بأن قطعنا يا أبو قيري وحدثني عن ملكة الزناد عبد الله بن ذاكوان عن العرج عن ابي هريره رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حر يدخل الى هو حق الله وحق الصلاه الى رجلين لمنن ويغتسلوا دليا احدهما مثك والاخر اكله كلاهما لو دودا يدخل الجنه جنة وقال لهم يقاتلوا في سبيل الله ضد الهي فينقطلوا مر على دليا ثم يتوبوا الى باك تابهم قبليا قالوا قاتلك واحدي فيقاتلوا اسمو دالنميا fiystashahaduma khasaynaa laa shahidina ya marka ana waxaan weeyaa labadan qof way dagaalameen marka waa gaaliya muslim keen muslim ka baa shahide oo dhintay kadibna waxaan dhacday markaas ki markaa gaalka ahba dibka islaamay istaadina uu وحول أي حديثك يستفاد منه أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة قفك سؤو جدك إله إلا قد لإنه الجنة وكسوه يا حديثك الله في هذه السنة وحانا ويرو حديث المعلي سحاوية عندها العلم أن القاتل الأول كهراء وحد إليه كان كافرا قالبوها قالبوها مرخص المكاديم مرخص سحاوية مرخيدا به وإسلامي سريم ومرقاتنا وحاول أن يكون شهيدا وانت وقد قالنا ماذا؟ أي شهيدني وحدثني عن مالك عن أبي الزنان عن لعرج عن أبي هرارة رضي الله تعالى عنه قالوا يحبو الذي نصيب بيده قال ليه وحن قبارة النفطي ذوق عندي سيكون جلطي لا يكلم لما طاوعه أحدهم قف في سبيل الله جدك إلهي والله إله ما نعلمك بمن يكلم عدل وعيا في سبيل جدكيسه إلا أعديك لجاء وإمان. يوم القيامه مالتا قيامده ولحال الجلخ ودا وقيصنا يصعب برقنيه زمن ديغو برقنيه لونو ميدكو لونو دمين ميد ديغ ويان ورخيخا عرتنا ريخ المسكي عطر كميسكي لا يراهو قورتي سو حديث البخاري ومسلم نواسي ساره يعني واخا ويان عمر خال جدت لإله إذا قلت له وعي إله إبا أبعو يعني وحاويا وحبا أنت يقفك إخلاص إله إدلتي نكتاه سبحانه وتعالى وحدثني عن مالك عزيز بن عصرم عن عمر وخطابك عن أحواء يقولك إلها اللهم لا تجعل لها يويني قتل دلكيك بيد الغجل النمر قصق عن تيسا صلى لك أذيق كوتك لي سجدة هالسجود وأحدة غكريه يحاجل ويقول الضوء بها عندك هذا يوامر قيام هذا إلى هذا اليوم دل كيغي الشهادة إذا مرخى صحاوي يخير مرخى قف هل سجودك لي أكون سجودين ومرخى السجود دائد قيام هذا ويقول الضوء لكن أحد قلسا قف قال قا شهادة إذا قعلت أو قلي سيقيام هذا ويقول الضوء مرخى ولذلك مرخى صحاوي ويقول riwaayad iyo buurtooy waxay الفوائد sida jamcu fulwaad iyasiirka taktaawkas yaan riwaad bukhari iyo abu daawud iyo tirmidhi waxay sheegeen nabi uu sallallahu alayhi wasallam buurta u xudbuu fulay Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman way la fuleen buurtii ba galgalatay marka asanabigu wuxuu yiri askuna xud fa innama alayka nabiyun wa وحدوشا دا سارن او النبي اه نبي اي سديق او ابو بكر اي شهيدان لو شهيد او عمريو مرقاس خاweeyaan عثمان امرقه مرق حديسكا waxaanu ka qaadanayna عثمان cidi dishay inay mad hadis dhaahir qisu xufaadinayna gaalahay inuu faaydenaya عمر cidi dishayna gaal inuu ahaa wax hadis dhaahir qisu faaydenaya حديث الدعاء السحوية عمر وخطابه لي اللهم لا تجعل قتلي بيد الغجول يصلى لك سجة واحدة حدنا مع ذلك أودئن من دلي من كالدلي إن هنا مرقى السحوية أحاين مسلم بحديثك مرقى ظاهر قيس وفائذين يا مرقى وأي شهيدوا يا مرقى لوقفوا مسلمين هو إسلاينا مرقى هو حين أقرام badana murqax soo wayaa shahiid uuma magacaabo oo dagaalka muslimiinta ka dhacda fitnaha asalkiisay leedahay laakiin murqabka barko waa la qayaaba qof muslimi ah hadii aad la dagaalanto mesela maal kaga do ka difaacanaya adigo naftada ka difaaciya kadibna uu ku dilo shahiidna noqoto umana qotelo وحدثني عن مالك حيني حيني حيني صعيد عن سعيد نبي صعيد المقبولي عن عبد الله بن نبي قتاة عن نبيه أنه قال بحور جاء رجل نبيه إلا رسول الله رسول كلهي صلى الله عليه وسلم فقال الوحرية رسول الله رسول كلهي أن قتلت هذه في اسم الله جيدك إلاه صابراً عنه صبر سام محتصباً أجل الله كيد دلبيه مغبلاً عنه ومقاصحة ويقابلاً غير مدبلاً عن جيسنه عزوغانه قابلاً يوم قدير ديهنهم أي وكفل الله الله ميقرده فيعنه حققه خطاياه يقف فيه وكيه فقال الوحرية صلى الله عليه وسلم فلما أدبر غجل في مركو ناداه رسول الله ابا رواقي صلى الله عليه وسلم أو أمس عمر ربه هو أمري فنودي الله مرقا صلى الله رواقي فقال له رسول الله ابا صلى الله عليه وسلم كيف قلت أرمحاتري فعاد عليه وكعلي قوله هذا الكيسي فقال له النبي النبي أكولي صلى الله عليه وسلم ما عمها دنبك سواء لقود دافي إلا الدين الدين تموياني وآي الدين تواحق بنا آذم ولذلك حديثك عن اسم المالك الشيخ للبان رحمه الله تعالى في السلسلة سيحة وخصصار حديث كون إي مرحبا صحايا صالعي بوقول إيا الله أفرك صصار يريد مرحبا صحايا نبيه عليه الصلاة والسلام الظلم الثلاثة فالظلم لا يغفره الله أبدا وظلم لا يتركه الله أبدا وظلم يغفره الله تعالى ظلم إله وضعف ظلم الله ولي undersعف ظلم الله ولي كما تغف ظلم الاله سبحانه وتعالى وضافا او ده قسقو wixii shirk ka hooseeyo oo dhan ila ayuu dhaafayaa subhanahu wa ta'ala wa ayah fa amma adh-dhulmu alladhi la yaghfiruhu Allah fa huwa shirku shirku dhulmiga ilaha una dhaafu waa shirkay weeyaan wa markaa waxa waymay ilaha subhanahu wa ta'ala wa ka yiri inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi فألقى الله بينهما والظلم و ظلم الىهون ذافين و ظلم اضمموا اي كلى غلان الى ايمان او كلى قصاص يا سبحان هو تعالى صدقت المرخه بينته وحق فيه tanbiihum على جميع alhuquq aladamiyeen hadisku wuxuu baaruday inay xuquuqda aadmiga oo dhan waana aljihad من ash-shahada لا ghayrihima min a'mal bilghayr la yakfiru la yakfiru xuquq aladamiyeen ya'ni wuxuu yiri jihadti iyo shahadada iyo amalsha bilghayr oo dhan laguma dhaaso xuquuqda aadmiga wa inna la yakfiru waxa كذال الرساص قال لي جبريل جبريل اللي يجي دوري لجبريل يعني جبريل باو يجي مره سو حويا ان ل انت جبريل با مره دمي وحيودي الامام ابن زملاكان الشافعي رحمه الله تعالى انه سنوه حوري تفيه تنبيه عن حقوق الادميين لا تكفر لكونها مبنيه على مصاحه وتضييق ويمكن حمله على الدين الذي هو خطيئة والأصل في الاستثناء أن يكون ملجزي أبو كرام دير النوعات أيها رحمه الله تعالى يعني أحد حديثه برديني حقودة بني آدم كينا على الدعفين وأي مشاحئ يبقى يلم يعليد الكرسان تحيي دينتنا وحال غيابا إنه تحيي مركز حويا دينتا دفق المركز أصل كنا استثنوه من جيس الوحاوية مصطفنى منه البوكمية يا امرقى اللهم صلى عليه وسلم وحدثني عن حديثنا مسلم بصوصاري في صيحي في كتاب الامارة قصوصاري باو من في سبيل الله كفر الخطاياه إلى الدين رقم حديثك وحاوية أيوك صوصاري مركاس في كتاب الامارة أيوك صوصاري مركاس وحدثني عن ذلك عن أبي النظر صالح من أبي أبي أمي يتوياني مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغ وحسوه قال عمر بن عبيد الله أنه القرشي التيميه أنه بلغه وحسوه حديث حديثه ومرسل عند جميع رواة المواطة سيد عبدالبر رحمه الله تعالى وشيغي لك حديثه وحديثه كما معنى ومسنذة أيها الله معنى يا حيمرك عبدالبر رحمه الله تعالى يستذكره وخشه يمجدلكه في رئيط الماض سبحان الله وقاله يعني حديثك المرسلية هي روادة موططا لكن ايجراء مرقى حديثك المرقى صحاويان صحيح ومرقى تكاعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه كل شهداء أحدهم أحي شهداء الذين يكون لها وراء كواسي أشهد عليهم يعني حديثك اللهم عنه احتمال سلاء وليد الباجي وكشي على المنطقة في شرح الموطط وكشي رحمه الله تعالى وآية هذه مرقى وكشي مرقى جسك الصدحات ومجلوك وكو... الصدحات subhanallahi wa ta'ala ma qaliyat todo meelhas ayuu ku sheegay raxiya allah ta'ala an su'unna wuxuu mar ka hadiiskan lahaa macna wax معناها كبادوا احتمالوا حويا يعني أن يشهد على ظاهر أمورهم بالإيمان وإقامة العبادات والدهاد في سبيل الله إنه مرخص حويا ومرخاتك يعني يعني وحويا أمورت الإيمان كماذا عباداتك وقال يجدك لأفرنتك واستلامة ذلك إلى أن قتلوا في مجاهدة عدوهم هذا اللي رأنا عاصو شائق مرخا معناها لبادوا احتمالوا أيضا مرخص حويا ومعنوا كل الكاؤن كل مرخص حويا سلقوا شائق مرخا waa xidheeyay marka subax weeyaan waxa laga yaabaa inuu kuma okhaatay ka markaas wixii oo ka arkay oo marka subax weeyaan wixii baadnimkooda waa ay qulubtu ku eysna ilaaha wuxuuday markuma macna hadisku waxa uu leeyahay kuwaasi ashhadu iyaga umarxaati bala umarxaati waxa wayan kaacbadan alaayeen dushooda markaa ama haulaay kuwaasi ashhadu ana umarxaatika ayay aleem dushooda yaani nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuleeyay nimanka wuxulee la layey ana umarxaatika ayya muxuu umarxaatika ayaa imma in ibadaadka iyo in waxa تحوي <سؤال> انه النبي عمر خاطك اعي عليه السلام ظاهر كودو و خركي باذيل كلفته و خي سبحانه وتعالى لبدا معنى ويذلان او لا قوس عليهم انا عمر فقال ابو بكر الصديق و ابو حميد الله اصلى الله عليه رسول الله عليه باخوانهم كما وصل كما اسلموا سو اسلامين وجاهدنا كما جاهدوا سو جهاتهم فقال الرسول صلى الله عليه بلاها وراك الا هذا المجرايو ما تحدثون ببعدي اني الجلاس وخصو درسي نيسين يعني كون ايمانكو كودينتين اذن كينو كودينين ايمانك يا انا ايدان كودينين الله عز وجل او بكر نبقه عليه الصلاة والسلام ايمان وكل من ايوه لكن نبقه عليه الصلاة والسلام خطابك اي بكر بكجة هي سيئة لكن عدة اللوجينه وعدة الرسول كونه حالة ديس مرقة صحيح ويان كدم بيس او بكر ويان اما او بكر حالة ديس وحيح وي عدد حي فهذا او بكر لكن مدى كلام خطابك مرقة صحيح ويان بفك مفردك كلي الله لحظه ومدعو رنبو ايالا السلب بنا waa xidabka nabiga sallallahu alayhi wasallam ya ayooha nabiga wa quraan khibana kubaran ya ayooha nabiga isaga la hadlayo waxay waa waxa weeyaan ummada la hadlaya khidabka la hadlayo waa khidab ummada ku socda weeyaan sida dartii xidabka nabigu sallallahu alayhi wasallam uu la hadlayo abubakar waxa weeyaan waa khidab ummada فبكى ابو بكر ثم بكى ويس ما قال و خوري ائنا لكائنون بعدك يعني و خو فهمي ان النبي صلى الله عليه وسلم جيردي سو اي سو دواتي و فهمي خلاص و خوري ائنا ما نغا لكائنون اا هان دون بعدك اديغاشدا يعني اانا نغه هورخينayo دمنايا انا ونا ما قادمينا سو ماها يعني waxaa weey taas ka weeyo ابو بكر حديث كان جيردي سو امر رسول ان با waxaa و ساي حدثني وحدثني عن مالك عن يحيون سعيد الانساري قال وحور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا متفرية وقبرنا وقبر يحفر لقضيه بالمذينة مذينة فطلع عرغ جلن بصوتا وعظف القبر قبره فقال وحوري بئس مضجع المؤمن بئس والله وحباص لهذه مضجع المؤمنين قفت مؤمن كمكان جيف كيسا فقال رسول الله, الله عليه وسلم بيس ما قلت وحتربا باسل فقال الرجل جننت وحوري انني ولم ارد ولم ارد لما جئتم انني لما جئتم هذا امرك يا رسول الله رسول الله وحسد موديس انما اردت لما جئدين انما اردت وحن لجدي القتل في سبيل القتل في سبيل الله جئت الى الله وقفت وكنت فقال رسول الله الله عليه وسلم لا مثل لا مثل للقتل في اسم الله taas hawkaasi daramba marka biisa mabdhaxul mu'min jidka ilaahaa lagu dhinta aduna jeedo oo qabrayo la jeedin taas hawkaasi daran laa misla wax labina ma jiro nil qatl dilka qofka lagu dilay fiis ama meel buqac waa mawdic marka dulka ama qabalka mida hiyeeyadu xablu looga kalka calban yahay haqeega an yakuna qabr qabr yanu hada وي منها روك حج السرق يعنابلك الصغنا بوق مرك ص كج أحي إن أحذا قبل الجج من حاويا مدينة مرك في عن مرك او مجل تمرك يع ما الأرضلك دشيسم بوقة مال هي يض ح الله ككلك أ لاح جي أن يكون على قبل قبلج بحائي فيها مذنا تحة منها مرك مال أن مذ ت على مجد قبل الجون مدينةها aya inji arahay 3 mar gaati sadh jarburiyani al madina al madina wa ka madina jida baa wa ma tahayno fi shahada shahadu waxay ahaayeen suu baabi himarqa yana baarku malis ruhiin wallaahu ta'ala oo inu khaat ladha baa shahadadu marqa ay sahsi qofkan wa shahid la leeyahay shuruudda meesha loo baahan yahay marqa oo waxa kama meesha ka warhamayaan yaacna waxa wayaan wax yaraha qofka وبه قال حدثني وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم النعمر وخطابه كان ويقول كده اللهم انسله كلامه ودي سنه يا شهاده شهد في سبيله قدتك الى ان كشيده ووفاته يجهر ببلدي رسولك رسولكا ودمكنسان قدنته حديث كان دعوه قد لكن الامام بوخاري رحمه الله تعالى وسوى من في صحيح كتاب فضائل المدينه وصورها وهي اللهم صلى الله عليه وسلم كتاب فضائل المدينة أيهاكم صورها من مركة ضعبا لكن هذا كجيرا مركة مزيد بن أصرمي عمر وخطاب اسمي عرب وحدثني عن مالك أي حبن صعيد لنساري عن عمر وخطاب قال وحوري كرم المؤمن كرم المؤمن قفك مؤمن كمرخة صحاوي شرفت يسون ساقواه عفسي سويا ودينه diinu dintiisna xasabuhu sharafteysa waya yaacna karamul mu'min qasaka mu'minka sharafteysa ee wanaagiis uu ku jira taqwaa ubsiisa wa diinu dintiisna xasabuhu wa sharafteysa oo dintiisu waxa u jirta karamka iyo hadan iyo nasri ya xasabka macna wax macna sax ah uma dintii suuqafka waa wixii sharaf ah oo dhambay u tahay marka laakiin ixtiraamkiisa iyo taqdiiirkiisa iyo marka saxawayaan inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa nizin loo kulayahay waxay ku xirtaa marka kala cabsiga muru'atu marka saxawaye muru'adisa naqluqooda qadhnisa wayaan muru'ada waxaa la yiraahaa iyadana waa raganimada dhamayska tiran macnaheedu ugu dhagan ku amma xaga geesnimo adhan noqoto amma xaga dulqaad tii han noqoto amma xaga dexgilnimo adhan noqoto amma xaga marqaasna noqoto marqaas xubaarayaan ee diin sa han noqoto linaa walba marqaas amma xaga dhaqan wanaagsan noqoto oo amma samir ka han noqoto amma deemo xubaarayaan dadka muslimiinta ay u fikiro oo kala والله صلى الله عليه وسلم حديث تلمذي أحمد عيسى صارين إيدارقوني الحاكم عيسى صارين الإمام التلمذي يطوراننا أي صحيحي علي مركا الحاكم نفسه صحيحي علي من حديث سمرة بن الجلو رضي الله عنه و أرضاه عن نبي ركس و صلى الله عليه وسلم الحسب المال وكما القيس الشرف كقاذة وكرم التقوى نفذ نعاس النبي ركس و صلى الله عليه وسلم الامام ما تخصص حول في الادب المفرد وحصص على مرخان من حديثه عن عباس رضي الله عنه وارضاه وحول ما تصدونه الكرم ما حد كتريسين مره شرفته دخلينا وقد بين الله الكرم الهنا شرفته وعديه ان اكرمكم عند الله اتقاكم وما تعدون الحصبه ما حد كتريسين بن نصبك وناقسم ما حد حصبا افضلكم حصا كحج النصبك اذا في يعني احسنكم خلقا وانبوي عزنا عباس waljur'atu murka wa xaway dhidhir hanaanti geesnimadku waljur'atu murka dhidhir hanaanti geesnimada iyo waljuf ee iyo waljubnu fulay nimaduna qaraizun wa talaliyo yabahu allahu ilahi udjiyo haythu shamir almayasudono qofaynu dhidhir yahay ayay inuu fulay yaanu wuxuu hayo qof waxadalku wuxuu wayoon jilimba ilaahay fulaynimo oo inta aroos uu galiyeeyo taa waxa la yaabo yaanu istaniiba iskashiga sameeyay gis waa qof december oo bunqaa way bunqaa waajib yaanu waxa way fulaynimadu sideydaba waxa jira wax dambudiyiya tudin ba aserto oo naan naabto waali moqtaay ya waana marka saxawayaan xanafii marba bahrada hadda jawi si hadda dhamaan sanad beer xoolaa iska dugaa markuu xawaar qawaaqof uu inuu noqdo qof marka saxawayaan miisaan la oo markaas geesinaa geesinimadaana argasi daro geebar ciimor khaashin bare cimor kaado mar khaas ha wayan hadaan afalkada alaah waxa jira wala soo socda baa la yiraa muhaaliba soo baxay la yiraa caasho jiftad asbuda ka boodo oo quliyo argas ku dhaxdaato soo dhibaato intidaa lagma ha aa waan maala hadalku dadana hadal kan fadhiya taariikhay u gaayay taariikh taariikha baran oo in soo maray marka uljura tugeesnimada iyo walqaraa iyo waljumfuleenibadu waa qaraa iyo marka dadciyo ama talaaliyo oo yabaa waha u dajiyo allah ilaahi haythu shamaysudona faljamaanufuleenibadu ya firqu faljamaanun owday ku jiraan marayb hoos jira waldari iyo marka saxaw iyo mid marka geesiguna yuqaatsil marka saxawayaan wuxu bad ka dagaalamay amma shay la yaabu bihi ila raxlihi amma shay la yaabu an soo dhawaaneen bihi saday raxli gurigiisa markaas yaan qofku soo noloshiisa ugu dadaalay isagu hadana gooyadii a bihi jacan amma shay la ya'uubu an markaas xawaayaan u soo noqoney biisaga ila qaxli gurigiisa xaggiisa u soo noqoney yacnaa waxu markaas xawaayaan ka dagaalamaa markaas xawaayaan ninka geesigi wax markaas xawaayaan ila aan gurigiisa iyo isaga arolosoo dhawaanayna uba soo noqonayba ayuu ka dagaalamay markaas wal qaslu dil kuna xadf waa geeri oo meen xatuu fi geerida kamida yani macnaheedu waxa weeye dilku waa geeri oo soo ma dhankaas ku duudubtay dilku geeri u xdareeyay mujra bal uu neeyo alba ka feerahaada ma ma israal ka warama dilku geeri ma wax dhaafsan ba baalo guddi wa geelidi haday geelidi laakiin ka dugantahay i sheeg wala yeena waxaan dafiya waxa qasl dilkuna hadf fi wa geelay oo meel xatu fi geelay lakina dir geelashii su'aalo waxa ay jiraan hadhay jira su'aalo bay waxa taabasan maamalo kulli sida gaalib ka hadal ku warum laakiin waxa way ma yaray barkada bayna dhaxgaliyaano dana oo dhaggalay إيه مركز وحاوي ينبيع إيه الجاب يقول أفقتل مع المرضى يساعدك أسور ريابي يعني <تصفيق> محلانة أفقتل مع المرضى حتى يكون لديك أسور يساعدها هدل على قوة سورينها وعلى ما حقوقه أمه جلمة مع نصر أسمى كين يسو يعني هو بان أي الشيقين لا يستخدمون صاعتهم ولا يستأخرون بان ما يشطع الله هذا هو حلق يرغل على قفل السلام مدامه الصحي geesni madu siley da wax dhaqan wanaagsan mid wana xadiig nabiyeena sallallahu alayhi wasallam ragelay si xadiig bukhariya yaan ahayn bilayn bilayn maheen ma laaciibna waxba idin kusoo dulibaysanayn ayir fulo sabay dal xulaha oo leedaa ah leed loo taqanasuma faasaraas ba rasul ahaaga ka tabay lan turaa lan turaa waxa aan arkayna waxa ma xidhiidha ka wejilana la soo saabsan su'aalaha xana waxa kasto ma qasan ko qorxaya ko qorxaya waay helaanusan bisan waxa saabiln goqorxaya an qasocan oo ma wasilam marqa وعماهم مرخص صحويا لنبرتنا لكن ووح الله سبحانه وتعالى هيبدو بخيوه ويان لكن قسق جرسنيم راقيم كيمد وكسبن كران اساغه گيسيا وخلق يابا انو گيسنيمدي سو كيعارو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والقسل ذلكن حتفوا غيروا الحتف في غيرك ميده والشهيد من احتصرا ها يعني اننا دبكينا هينسا و معنا واخويا وحماس قبقه مريحه ما خضنا هي haye ragannu ma jidka moodtay ee barrihi muxay haddii qowmiyada beed boodsoojay badii waxa ay qowmiyada meesha la isku kaaneey baan laamida raasufteedan murka soo maray ha ha halka ma maali dunur aad weeyaan cidina waxay leeyeen manqas waxa wayan maxabuqaatiin niqabka isii qaad mar maxabuqaati way diilayaan wax baqshi culumi iyo caam walisiga maray ala dhafayaan ban laga magelayo qaad ilaahay kulee maxaydu u geysay kalee oo indho ku ka dhacay haddii munkar suuleysa islaamku waafaqayso noogi ee gaad waxa wayan basir wadaacnooda hees naga dayay tirad in baal ووين طاصون اه حويا ستكته بوكته وبلها ما نقولي سانتم حكو هايستا قفيروينه <تصفيقك> ويهدوا ديباتنا رواي ستسانو حكو هايستا جلبلني فشيخه بلا في قريبه ودتاني يقول هو <تصفيق> سانكو دحاكه يو سو دانيا خاكو ويديي اسلامت مخكو هايستا سانكو مخاكه هو hana mustaqbaca way diimaanku u لكن sharci way dii laakiin waxa weeye maxaa kuu xiran ma maray dadan ku maxaa kuu xiran markay dadan adiga dareen saa maxaa kuu xiran maxaa quriya la wadaa haday ku yidisa ka war haa hani maxaa quri waas lan qul maxaa taa yuu xamee baan kuu dhay soo galo oo weydhaha ku dambeeyay marka mushiilku waxa weeyaan adigu ban انا مش كان جلاله اول مستوكات على الني مصدر مرن بتاعنا زوائل ده برضه الله وريده مراد عنود و... الله وايه ولد حته والسيد وسيدكم المرحوم احتصى ووقفكم مرخص حوي ما يحتصى الله لا سبحانه وتعالى يعني وقفك نفسيساء اله سبحانه وتعالى اودي بي اجلك يا طلب مرخص انا وقفه ادو الله سوخ رسمود بناءكم كمان الظلميه كمان بقوا باب العمل على صلبه على صلبه باب يا في غسل وعليها والرقاق في غسل الشهيد كفن الشهيد فما يدانس واحد ذكر عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر وخطاب وصلوا اللهم يدا وكفنا ولا كنف وصل وعلى ميلة كنفي وصلي عليه وعلى وكان شهيدا شهيدا يرحمه الله اللهم حدثني حدثني عن مالك انه بلغ وحس وقال عن العلم انهم كانوا انهم يو كانوا يقول لك في سبيل الله Su had fi djud ke lae kusha yitami laga sanon la meri maiyo fu hadadaas ha فهذا أجدك إله كردن سلم يرمى ولا يصلى على أحد منهم قفية كميلاً لقوتك الماء كم وإنهم يطفلون والعاسي في الثياب الدرقية التي رغصوا وقتلوا وقتلوا وقتلوا فيها رحلها قال ما لقل حوله وتلك تاسعة السنة والسنة سنة بواسدة وتلك تاسعة السنة والسنة في من قفك قتلاً لديك في المعترك بمعنى وحاوياً دقالك لقوت لديك فلا من يدرك أن نصوح لديك حتى ما تلعوني qalaamalu xuru wa amma man xumila qofka inta waranka ku dhacay la soo xambaaray oo midnimyada shahaadada kamida oo faa'aasho noora ma sha Allah ila inta doono dhacaydaari inta ka dib sallallahu alayhi wa sallam iyo sallaa alayhi wa tugan kamaa ummila umar bi umar qadafsi lug sameeyo qare anu umar qadaf wala dilay waxa weeyaa shahiidna inoo ha shig ku banjiro kadib waa la soo qaada ila sadaxan lagu siirno la kadib الشيء <سؤال> يجعل لي لي فيسبب الله جدك إلاهي يعني محكوك الله رحيم الله تعالى مسألة ذلك مرطة أثر خوة يحكوكوش إلاهي يا مرخة صحاويان أثر خوة عمر وخطابوش إلاهي يا مرخة ننك عراقك وكهد للمرخة مرخة عثر بكين الدونة يعني وحيا لها أي كراهيتها إن جدك إلاهي الله استعماله وكهد للمرخة ويحيى الله انصره عليه السلام باو مشي باب يذرو لك رئيسه ام يشيء شيء كمده شيء, شيء ويجعل يلي فيس بلدك له حدثني يحيى عن مالك عن احمد السعدي رضي الله عنه عمر وخطام في العام صنعت في في العام الواحد سنه كلياه 40000 بعيرا يعني وحجته الى الله كوبي حندله هالك سنه كلياه 12000 لا كانوا هو يحملك حمبارا بمعنى وقفيه في العام الواحد يستنعون كفلية على أربعين ألف بعين نفرقا كراء أورو يحمل الرجل ninka ku xambaaraya ila shaam shaambo ayuu ku xeynaya alaab ceydan awr ninka shaabtiga iyo awr ku xambaaraya wuu xamil raglayn laban wan wuu ku xambaaraya ila iraaq usucda alaab ceydan hal awr fagaa ragl nin bawooyn ila iraaq raa raaqmina nin raa iraaqmina magii iisa lama sheeg nin وحصن فقال له عمر وخضابه كوري الله أصحيم الزقن قال له نعم وحكوري نشتك الله والإلهي إبهان كورت لا ريي إلهي إبهان كورت الصحيم زقن مخمر باع قال له الله وحكوري نعمها من كم؟ فربيب إيوحي الصمين يا توريو waxnay iraag dadka cagaya madama wadawdii nin ba hal awr admarka saareeso aniga iyo ninka loo yaqaan suxayn wadawayda hal awr nasar cudur uu fahmay min kaaba il deerba qabi ya qab sidii ma siin kartid ma siyaasayn suhaanka adeer shee isoo soo suuqimaa suuqiga wax leedahay weelka asalkiisii jalxada khamrida ayaa loo yitaana markaaysa oo khamrimaa habu ku yile ha habu ilaah walu u dhaaleena nacaan buu yile marka marka suuqigu waa khamrada weeyaan waa weelka aslahan khamradda ku jiraa baa loo isticmaalo marka magaca hadithkan halteeb uga dirshinaya yaana murtaad ilaahay dartii abu baxayso wax yaalo marka been aan isticmaashan la ma ogolno macna sidaa oo ninkan hadda waxa weeyaa iraq yar been buu isticmaalayo si uu qiyo marka waxa weeyaa ayuu saxay ka dhigaa marka babu targeeb jalisina jaceysba filbabe fil <تصفيق> الله اللهم صل عليه طه باب الترغيب في الجهاد وغير المرحس حويان واحد وحدثني يحيى عن مالك عن اصحابنا عبد الله بن ابي طلحه انا رسول مالك رضي الله تعالى عنه قال هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا ذهب إلى قضاء قبائم مركوطة قبائم يدخله على أم حرام وحديثكي على أم حرام بقليجلي بنت ملحام بقليجلي فطبعمه ويقوذ انجلتي وكانت أم حرام وحياها تحت عبادة بن الصامت المصامد بن الصامت باقبي وإيهي فدخل عليها الرسول الله بقلي صلى الله عليه وسلم يوما مال فأطعمد هو يقوذ سي وجلسد هو فريستي تفلي يضب باريسة في رأس مدحيسة وعيان ينجلي و wiya soo u markaas waxa weeyaa fanaamada rasuulillahi wa sallam alayhi wasallam injil turkiga oo aan soo noqonno fanaamada rasuulillahi wa sallam alayhi wasallam yoomin maalim sumo siqalo soo toosi wuu yidhi ha ku qasliya qaalad waxay tir faqulsu waxan qiri ma yudhiku ka wax ka qasli ya في اسم الله يقول الله أعرضوه على ابن الذي أعليه وزاتاً حاليه يقوله يف... في اسم الله يقول كان الله يركبونه فوليان فوجهال البحر ببنام إيادة عمرها سحاوة برطاً كيدا يقول فوليان ملوكاً كأنهم يغض مودد ملوكاً بقرخة على أسرغة سريرة سارة ومثل الملوك بقرخة يغضو كراعا على أسرغة سريرة سارة يشكو إسحاق إسحاق من عبدالله نبي طالح نكالي له فقال ابو حيتر فقلت الله وحكولي يا رسول الله رسولك لا أدعو الله إله إبري أن يجعلني منهم إله ويقينه فدعى الله مرخاصوه ويأدعو بري فما وضع الرأس ومذيح يسيبه الدجيه فالنام وصيح ذي فما سيقل وصابه يرغي يضحك يصوى قصلي قال ابو حيتر فقلت الله وحكولي يا رسول الله رسولك إله ما يضحك كمحكا قصلي قال ابو حولي الناس وندر ومن أمتي ومرضي ذا كم يُعُرِضُ الله من يجعله على يد شيء وذاتهم هو حراء الدولي ينفيسه الله جيدك إلهي ملوكاً كأنه ملوكاً يقول موضي بقرخو على الأسرغة سريرة دوشة صاراً أو مثل الملوكي سرغة دوشة الملوكي بقرخو وكراعا على الأسرغة سريرة صاراً كما قال في الأولى مركو الرئيس سويري قال بحيترف قل صوحة من ريال رسول الله ادعو الله إله إبداعاً يجعل منه لا يغيره فقال بحوري عنتي من الأولين أض ويا قال عن السحور انا سمعنا له وي قال قال انا سحوريري فركث مثل البحر اسرانتي برديفوشي في زمان معاويهه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه وقتي فيس مركا فسرع عند دابتها دابتدي بكدعدي حين خرج من البحر البدني مره الكب بحري فاهلكت ويه ديمتي حديث البخاري باص وصاري لكن مساله على قبالنا مو سوى النقطه مساله من طفل يغاء سهؤه قلت المساله انه في ضمنه مساله لما مسله مساله ساران رضا في سبب هذا النبي محمد عليه الصلاه والسلام مرتي حد يراها وحا ويا مدي حسين دربي في قاعدان هيس قف الاعتقاد فيسك خربته حابي طعن النبي انه دوره او كوده النبي واخ كشيكه حدو قف كو دو لا شك انه قالوا هي مره marku leeyahay qofku nabi muhammad calayhi salaatu wasalaam madhiisay in dadka baareysay معنى uu nabiga wax ka sheegay haduu isagu u qasatay markaa uu nabigan wax ka sheegaa urqabo markaa la shakiin u gaalawaya kaas waa ino laakiin waxaan ka hadlayna haddii qofku uga warramayo nabi waxuu ixtiraama calayhi salaatu wasalaam in la qadriyana waa waajib أصر كذو معدن وين قطاع صرفي كامر في الجهوة لازم وين قطاع وحان الله وقلتها قلب وحا يكون قذبته ولذلك قوامي السيئ أهل اللقاه نوحي سواء فخصيهين حدي كلمة عن طفلي أي رأسه كدن بيش مفعول قادته أما مركة سحاوة يعني ثوبه أي مفعول قادته اما الشعر هو اي مفعول قالته انجلك قولتها مين وقتها اي يوحي قشنة مرحة كدلين لقصاره نذكرين حال مسألة انت انا هرطان انا ما ايوم مسألة اسوحي تعملك كلمة المركز قواميه صار انت هات سلاة الماتوحك من القاعمة وصموحيتك فيروز ابات ديوات كيري كرتين واحد كيري كرتين معجم الوصيحك كيري واحد كيري كرتين, كرتين وحويا اللهم صلي عليه رسول الله عليه ما امرسل الجزري كتاب في سنن اليقانه النهايه في غريب الحديث كتاب في سنن اليقانه مساله حاجه ندك مساله الله بادين ان باروجي الرضا في حديث هذا انو ما فسرينه يعني ديلت علم الله حد فين بيدل حي ركبه صور يسمع سدي اي مرين بين مرينا قفكه مره حد جوه المسلمك ee qof wadaad ama qof culumo ah ku qabsanay hadiidka maxaa sidaa ugu fasirtay mahd uu marji qofku ku celiyo meel ku celiyo misaxaddu isoo masxaxdiisa ra'ayigiisa ka keeno hadd uu marji iyo meel ku celiyo culimadu waxay yiraahaan man ahalka faqada sanadaka qofku hadd uu meel ku xaleeyo sababti uu laakin bastan isagu ximbisoonnaq leey waxa ku qorsanba hadii wixii aad ka soo weydanaysaa baad ku soo gana qaban markaa saantaas uma haa insha marka jirti waxa la rabay inaan dhow marjicilisiya kali ah tafli raasuhu tafli wixii ka baarisay raasoomada xiisay ayaaan in jiriyo wixii lamid ka baarisay مرجع <متدأ> كوايا من السنة يوحاويها وأرمام النووي في شرح سيح مسلم أرمام النووي رقمك سيح مسلم كالنصغ وديحتها كالدونالان وحديثك كونسل ألب قرية لبيتوان حديثك كونسل ألب قرية لبيتوان شرح سيح مسلم كإرمام النووي جزك صديحي الطمنات استفحالها أفرطني أفرط معرم النووي معرم فيه قتل القملي منه حديث كانوا قد قالوا ان جل ان وكانوا يلان عليه السلام وقال اصحابنا أصحاب الشافعيه وحيرائهم قد سن المؤذيات وحيالها الضد كديبه ان لدلو مستحب واسن النبي الهين ويزقكمتاب الهين حقنا دغمان ان الله, الله عز وجل مرجع على رائع السنة هو المعبود في شرح سنة أبي داود مجلد كشنات صفحة المرقة الصحوية شان يطمن غير مطلق أنها لتستخرج حوامه على يائن كما لح النبي صلى الله عليه وسلم سيوك سوصال سيسيري وعون المعبود كان مرجع على رائع السنة هو عون المعبود في شرح سنة أبي داود مجلد كشنات أرمام السند والصاري السورة والنسائي من جلدك الصدحات صفحة وحاولة نحبة قل إياه مرخص حاولة ملاء أفرقاً إياه صدح مرخا لكن رقم في حديثك ديالك الدقناثان رقم في حديثك أوحي يهي وحاولة الصدح كون إياه باقال إياه لما يخضواتهم رقم في حديثك حشير السند والصاري يستمكّن ذلك سالسليّة ويكبّر يسنجل بكوفا سليّة تفتّش من القم اللي بنيّه مرجع أفران سليّة وحوّيّا عن إمام المناوي جامعه الصغير ملكم شرحة لإمام الصيودي في فيض القديل كيسا أجل مسأله لكم شيء يلو أنا حصوصان لأصفحة لكن محوّي حديثك مرخة أصدّك كيّلك التامرخة واحد كيّلك التامرخة صلى إمام المناوي شرحة وصاري الشمائل كا حديثك عايش ملكم ش كان صلى الله عليه وسلم يفر لي ثوبه يعني و هو يحي ايزيل أي القمل من ثوبه فري مسلامه صونا كنونا تلقى واحد النبي نضاف ميو اللهين تاو كاجاوبين علماء وايانوا كان دوان جوابت علماء سوي جوابين النبي مناوي اسلام ولد يحاويان افراروه مناوي فيض الغدير قصيودي وكشرح الجامع الصقيد قصيودي يا مرجع عيسى قالو كشرحي مرخصا ويا الشنائل كان وايحه باوما جاء في تراوض النبي وحديثه يمي وحاوي مرجع الشناذه مرجع شناذه سيانه روخايته اوجلس المصالح الى اوجلس المصالح الى موطئ مالك وحوري استموحوا مرخلة صحوية مسألة دعاكوة المامي مجلد كمرخلة صحوية السقالات استفحال مرخلة صحوية الصدح بقول له سيديتنيو الشن عدد جلس المصالق لاموطن امام مالي الامام الله تعالى وايح استمونا نظر مستألة أساس قوة المامي وحساس كبت المامي الامام مبارك فوري تحفط الاحواذجة مجلد كمرخلة صحوية افراد استفحال مرخلة الله وبقول له كنت ليو كو ما كنت لك وقت الماضي رقم حديث كان لديك الدونارا نسخه تحفوه هذيك رقم حديثكم واكل نح بقول له افقتني الى وغا كتاب الجابونوتك دونا خلي مراجع راسه و خيتنايا مره دوخكم في الحديث وين يجسد مساله الامر كان الاستاذ كيف تفسرها ابتدا تراذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نقيف نقيف واها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وحنا متقنا السلام الامر كان له وحو يدي الشيخ ابن عثيمين شرحي توم جنبنا قفر حي الشيخ عثيمين رحمه الله وحو يدي نظافه ظروما لكن هو حي حي بو يدي مرخصه وياه انبياء شان النبي نبره اي ان جلتوا اسمه صوابته أول حجرة حديثة إصاصاري من خاصة حوايا للإمام الحاكم أو أعبد الله أن يسابوري إصاصاري من حديثة بسعيد الخضري تسوى مرفوعة صيحانة لقد كان الأنبياء قبلي يبترى أحدهم بالفقر والقملي وكان ذلك أحب إليه من العطاء إليكم wuxuu yiri marka aan biyadigooda is midkii waxa lagu imtixaan jiray faqri iyo injirba lagu imtixaan jiray faqrigay injir taasuba ka jecelaba in xoolo lasiyo waaye imtixaan ka cid uu keenaya wu siwada u xiri yani ruwaayadda burkadu waxa ku soo noqay marka waxa ay galaysay ma ahaay qawaamimadu noqon way ka hadlaynaa nadaafad darxad dalteen ma aha waxay u gashaa waxyaalaha markaas waxaa wayaan way soo duuli karta way qofays soo fuuli karta soo nadiifa la maaha nadaafad waxa wayaan فعليك بالصحة وإن كنت مدعيا فعليك بالبينة هذا ما قلت وحصوه يقولون أن الصحة ليس بالغربة ليس لكي تلوحي هذا الأضيق ومرقه وحوية وحشيغان يصنع دليل كنصدي هذا ما قفك وحوية وحصوه النغلية حضا ما إصغي إلا قفصدون مديه مثل عنواني يحدي في فصلتين أعضي يسارن تحي ha waxaada soo yeeyay mal qowasada saaxiibadii mid kela keen ciyaad uduu saaxiibada la wada qeynayso samraynaa yaa nahaytaan haddii waxaanu tagmay in digti wa madaxayga wada gashayda ay markaan dhahayga soo daato biid faqasnaa waxa asalaam yadeen oo salaam ku dhibayayaan fana modayni saxaydu buu mar khas naafariyo gudac hadaad weeydo saddex maamusan hadii قدوان قدوان تبعوه ما حي النبي قال الله عليه وسلم عي مرخها صحويان او اي من عد المروح كان لمسالة من كتابك سأل قليلا اي كتاب كس الله يقنا التبيدك كان وكان لرحمه الله تعالى عد المروح رحمه الله تعالى تميدكم مسالة لك الله يسمى يهي raqab barko da waxay sheegayn sida khalili saansafur lifiska dadanil majhud fi sharh sunna abidaud ninka iskale ayaa wuxuu ku sheegay juska 370 saxada 374 ayaa wuxuu ku sheegay inay ur raaxaynisay kali ah oo ma lahayn ur raaxaynisay ur mura qayba kamina isnoo hukam le marqa soo wayan ashifaa bixinta xuquuq Mustafa marxuul sharci qadiic iyo kan feeisas ayuu isnoo halka la sameey marqaas heecne khaliil saansafuur marqaas xannin doonba mu'aasiraha oo ragga tabliiqo aasaasiga kamidahaaba faarid buu haa ana kun sadax buqul iyo soo aafarkan iyo xogagii marqaad inta meelaha heenaa tagriib baad ifliya ana halka galnimooda asno sagaashan انا لا حديث كان معتاد ان نووي يمرق اسخا و يارغاس في معتاد وايه ودا هذا يستغفر يسور عليه باو سكراده ان سؤل وايه انا غاس عن اختي اني غدعيه انت في مره اللهم صلوا عليه طه لا ما ما خلم استر ها وانا كفافينه واساس سؤل حتى وقت له سو نوو دخين عن مالك عن ابن سعيد احديث قد دواليت الصنبر انه ليس صارين ومعهد صودان باصو صارين كلمه الطفل لكن سرق ابن ماجه الطفل راسه قورليده سرق ابن الطفل راسه قمتع الله انت الله شنطه كلا وحدث الله اي مو بابا يبقى الحقيقه يا دارقنيه يا مرخه امسره ده احمد دواليت صرون بي كنت الله مرخص يا علي ما الجهاد في فضائل الجهاد وايه وي الله مسافر الى باب البانه رحم الله تعالى مرخص تخريجنا يمرخص على تعليقه وصارم مرخص حي ادم المقتد كفيل وي شغل عثمان في فتح باب مرخص شرحي محاويان محاوي صحيح مسلم مرخص شرحي في المرخص حويا في محرم في صحيح البخاري يعني الدواوين في الصمده ي حديث رقم مشي صلى وحدثني امرئ كان يحم سعيد الانصاري عن ابي صالح السمان عن عليه وسلم يعني شيخ علماء كميلها اي قريها بوركود ادم صلى an ki me je on da ge, balkanle fanfurii de ondha ايها اخوان سعيد لن سعد انا ابي صالح السمان عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يريد لو لا هدينا سوقانك لديه علم متى مده الله احببت وحن جعلان لها الا تخوفنا نركب قدال عن انصريه قليله تخرج بحيث فيس الله جله ولكننا لا نلجد مهله ما احملهم عليه وحن خنبار ولا يجدون ما يحتمل ما يتجمع يتحملونه ولا يجدون مهل الايام ما يتحملونه وحي خنباران عليه دشيسا نحن ذكر وحي خنباران فيخرجون والخوي بحيا ويشب عليهم الخوي دبيسان قاسي ويشقه وحكو لمكوه عليهم دي شوذة أن يتخلفوا بعدها نجل حرام فوديته حنجع لهذه أنه نقاتلون عندك علمه في اسم الله جدك الهي وفوقت الله يصوله ثم وحيه الله يصنوه ليه فوقت الله يصنوه ليه ثم وحيه الله يصنوه ليه وفوقت الله هذا اللي يصنوه حديثه عن صمرنا وحد بثني عن مالك حي حمس عقل ساريه أنه قال وحوري لما كان يوم وحد ما نتوه وحد مركي إياحهيه <تصفيق> <مالك وحمرك يا حي> قال يقولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيري من يأتي لي إلى الى الله اكبر <مين> يأتيني يأتيني يأتي من يأتينا أي يا ايمانيه بخبر سعد بن الربيع على الانصار ورسعد بن الربيع على الانصاري يا الخزرجي احد من قبائل الانصار يساحو العقبه الأولى والثانيه لوضوا كوجري سيدنا حزمي محل ليس او كشغاي بدلنا وكقاي قاتي و <وحل> خيد <لوضبك> <أحب مون أقول إنسيبه> <مالك> وآيها اللهم السعان حديثنا وحوه يا بخاري يلفت سوكسوين يا همركا خاري يلفت سوكسوين يا لكن بضريقة أخرى أما وحوه يا همركا وحوه يا همركا فقال الرجل اللي باوحوري عناني يا رسول الله رسولك الله يا ورقيسك كنية فذهب الرجل منك ويبتقي وهي ابنك عبوها بالإله سيدة ابن عبدالبرئي ابن أثير الجزري لي إمام ليعمر لي الشيقين يحافظ من حجر عزقلاني كتاب يسلوهي قناة الإصابة في تميز سي صحابة ونقش للمرخواة صحابة مدير لكي مرخواة صحابة مدير لكي مرخواة صفحابة مدير لكي مرخواة صفحابة ها الترباط لي التقدم واي فذهب فذهب الرجل لشوت قوابي من الكعبة يطوف بينه والقصلات كلها يسوق <تصفيق> صواريخ فقال له سعد بن ربيعه كو ما شانه كان كاغو فقال له و خوكو فقال له الرجل انت باكو يدي بعثني اليه رسول الله ابيك صلى الله عليه وسلم لياتي به خبر لك ورقه سان يقول او او غييو قال و خو يري حبت الى النبي اخي سوتق فقراهم مني السلام السلام يا الجارسي واخبره واحد ورنتا اني انو قد ضعت لهي غضت اي 12 10 17 مرن يا 2 tan tur qimaadanay ugu dhuftey waan yar uun qad un sillat macaat sillii waan i arigana qad un fidats in la fuliye marka un fidats in marka saxawayaan la fuliye macaat sillii marka saxawayaan dilkaygi دي ما شاده يبقى دي, دي ما نهوية wayna ariga la ka dunfideeyay markaas waxaa wayan la fuliye oo lay tafee macaasi dilkegi waxa akhbar qowm kaagan u warhan an laa cudur allah waxa aan saare waxu dardaaran noosmaan inda allah ila akteesa in qutira rasuul allah rasuul khali adil hadi sallallahu alayhi wasallam wala xala wa xidum mid wal wuxuu asxaabadii madhiga karno asxaabada sanadiga ka jecelnaa madhiga karno laa'aan waxaan uga diidaynaa oo doocnaa asxaabada waxa dadanay aan Malik aan yahay Sayidul Ansariga aan dad soo jahaas sanadkii wuxuu amruu asal raqaba nabigu wuxuu jecelay sii fiil jeedii jehadii wuxuu dhakar jannata jannadi ku xushaykii wuxuu rajul miyan ansaariga ansaarad kamidana waa Umar Muhammad al-Khazra jinnii loo diray waya Umar ibn من kaasna yaa kuluu xuliyay samara tin sidooyno fiyadii qandisa ku sugnaa faqalo xuliyay annu la xariis soo aan ku dadaaleya calaadii adduunka injil soo hadaan fariiso xataa afraga min huna laan ka soo faruqo فرمى وطوري ما في يدي قعندي سويحي قصونا تمرونه وطوري فحمر بسيفي سيفتي سبقاطي فقاطل اوضا على محطا قتلا لدري هذا هو العزيمة وحديث بخاري مسلم بأصوات صاري وحدثني عن مالك عين حامل سعيد لنساري عن معاد بن الجبل أنه قال بحيره الغزو دون لمات كو غزواني ولا بدون لمات فغزو دون لمات تنفق فيه الكريمة وحوناك سنبال لقوذيها تنفق والله بحيها الكريمة ما فسكون عن الصباه بخيا ويباشر فيه الشريك ويباشر ولا سهله في دحريسا الشريك كوحك للوذاقي ويطاعو على دعا فيه دحديثه دل صاحبك كعمر خوصا حبك ويجتنبو وي... وي... على غفق هذا في دحديث الفساد وفسادك فذلك, فذلك القزو الدول لما تسي خير واخير كله المأتي وقزو الدول لما أن الله تنفقه لنضح يفيد حديث الكريمة تونيسا ولا يباصل المسه لفيد حديث الشريك قف كشريك وحكو له ولا يطاع فيه دل أمر قف كعمر خوصا حبك فلو يمام الكاين داعه. ولا يتنب فيه الفساد فساد كان لديه مرحبه فذلك القزة دول مات كاسي لا يرضيع صاحبه قفكو صاحبك ما صوى النقضه كفافا كفافا كفافا كفافا كفافا كفافا كفافا كفافا كفافا لديه كفافا كالبا إسكال يعني أجل صواهرين إستغلوهم الذنبؤون صارين أو نوح أجلين على اللهين وحديهم يقولون يهين عينتلين حطا ما صوى النقضة كاسي الذنب أليق هذه وليه مشا فساد بأيه بأم ما جاء بكم بابيا في الخيل فرضها يوم المسابقه لو بدلتم بينهما دخدودا وان نفقت وان نفقت يبيل كلو بخييو فيل قزوي دولمات حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل فرضها في النواصيا فوددا معقود مديا الخيل فرضها معقود وحلوه قلت في النواصيا فوددا الخير خير بل لو قلت الى يوم القيامه لا يغنم wa buu xarun subax soo saaray xadiifka wuxuu hadhanay Umar ka Allah faan Abdullahi ibn Umar an rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam saabqow bar tilsi bayna waxay fardeehe la ahdaran tahay allati fardaha soo qad umrada la leeli meel xafiyaa karanka xama labog laalay dhe wala waxa loo boglaala waxa lagu sameeyaa iyagoo marka saxawayan inta la dhalgiyo baa lagaajeeya oo وكان عمد دهام يشعب بلنع مركز كويستاغيان وحايد ثنية الوداع حفية كبر التميين ثنية الوداع كويستاغيان وصابقه بالتنسير بين الخير لفرضيه التي فرضاه صلى الله عليه وسلم تضمر عن مركز حوايا لليلهم لأن ثنية كانت ثنية الوداع لرب الله إلى مسيد ابن الزريق مساكل ابن الزريق وأن عبدالله بن عمر لكان وحام من من سابق بهضت يعني تسيق كميدها يعني بخاذه وحكوكينا حديثا بابا هل يقال مسجد بني فلان مالذيه كذا مصير مكونا سعيح بابا مصابقة من الخيل وتضميرها وكوكينا وايها اللهم استعام وحدثني يحيى عن مالك عن يحرم سعيد الانساري أنه صمع ومغلي سعيد مصيب ومغلي يقول سوال ليس برهان الخيل فاردها إن مركا إرغام ذيه ليس كمو بالنهان الخير فاردها مركا إن أرغام ذيه كمصرون بأس واحد باطا إذا دخل مركو كالحقل في هذا حذيه محلل قف محلل فإن سبق هضوبة ذيه أخذ السبق بررتن كأيو قادنية وإن سبقها تلقى لم يكن عليه الشيء وحفظ الله ملي يعني ريها مذا وحال إلى أصل كذا وارغامت waxaa laga keenay madkax xoog iyo musabaqaeyey baratan ka barqa markaa waxaan dihi karnaa meesha macnaheeda markaas ku duubno ee allahumma sa'an laysa birhanu khalifa allah baratan sintooda yaanad gahamad waxa lagu bixiyay aduu lacagba dhigaysa waxaad leedahay marka saxa weeyaan hadaad iga badi hadaad iga badiiso lacagtaas marka saxa weyn leedahay hadaan anuu ka badiyo waxay ugu leedahay wa salaam cxaleeyo hadii kiraar bay noqonaysa labadoodu wadigta labadoodu waa dadka kiraar bay noqonaysa oo yiraahaan marka saxaawayaan anuu intaas aan bixinayaa habaabiga badiiso anaa way intaas aanu mixaan dadiga badiiso haa sharatka waxa ay soo wada jiraa waxaasi gamigiisa waa marka saxa galada weeyaan saxiih laakiin haddii uu yiraahoo war habaabiga badiiso أي حفن سعيد لنسادي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية وحالة عركية والحالة هو يسونا يمصح ومصحية وجهه وجهه فرسي فرسي ومصحية وجهه برداء قويس وصعه ومصحيه فسويله عن ذلك كان قاصلا ويجيب حاله ومصحيه فقالوا يحوري ان انا عطبت الليلة حلو وحلقوا عنانتي في الخيلة فرضها حديثك وامر الصل الامام ابن عبدالبر اي حديثك يسوى موصوله صوصاري من طريقي عبيد الله ابن عمر الفهري عن مالك عن يحيا عن عنان اسم المالك رفض يا مرقص وإيها اللهم صعب وعليه تلعان من خمس واسده اللهم صعب marka sidaad keeliga ko kale ee Allah meelaha majmuu bihaar al-anwar fi meelaha al-miska waxaanu markaa waxa dadanay qamalik an xumayid al-tawil xumayid ibn abi xumayid al-tawil al-baslwi an anas sunan malik an rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina kharaj mad khu ubhayra markaa ila khaybar khaybar marku ubhayi ataa hal ila habayn bu khaybar حتى atu yusmiha law kuwabaristo fakhra dad yahoodu yahooda u soo baxdi bimasaahi bimasaahihim dulaydadoodi waa jamcu misxaatin weeyaan misxaata ka asr kisalaabta baaraal u qala ilaaha haddaba marka waxay noqonaysa fakhra dad yahoodu wal soo baxdi bimasaahim bimasaahihim ايه تكي يودي ايه المرشد ودي ايه تجغلتي يودي اوضن ايه صعب الله صعب حال واي ايه والها ماتقريني سيجدوك ماتقريني سيجدوك ياه جغلت دائية دي مرشد ايه الف دائية والها ماتقنك جغلت لانا داوي كاكال دي منو انسون يا سواك لاي يقنا وايه بري يقحوين بحقيقاني الله اكبر بنبيغلي صلى الله عليه وسلم وكاتينهم وحيلو صبحانهم وكاتين باكاتو واجمع مختلف سلاد هوغيي سو قاتين معنى وكاتين سلاد هوغي فلو ما كان قال waxay rahen محمد والله محمد والخميس ومحمدي والله عيدك الخميس وخا لا ليهاي waa miil khamsa sanbaalaga keenay oo ciidan qashan qaybooda qaybta ugu horeysaa leeydhaaho muqaddima qaybta ugu dambeysa saaqo leeydhaaho labada dhinac oo janaaxeyn leeydhaaho iyo qaybta bartanka oo qalbi leeydhaaho sanbaas ku kooban yahay maxa ciidanka maadaa sanbaas ku koobay khamis xeeran khamis ku kooban faqara rasuulaysallahu alayhi wasallam huwallahu akbar khayr baa hoogti khayr baa hoogti innaana والله <تصفيق> حديث مسلم باص وصاري قلت وما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع وليس فيه عندنا صراحه ولكن يحيى النوي اباح في الوعد النثر دون النثر المطلقه وشرف المغري فيه حقق جوازه في الزهد والوعد في مدح النبي ولو بالنظم فقط فيه خلال متغنه أنسو عن نمرك الله مستعان عليه تخلان نحن نمرك أنسو عن نمرك وحدثني يحياء عن مالك عبد الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن نبي رؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن مناف وقف قودي الزوجيني لبن, لبن نوع وفيسو يلجف فيلكم دحيا نوديو في الجنه جنا لوغدواقي عبد الله دون كيله هذا خير واخير فمن كان من اهل الصلاه, الصلاة, من الصلاة كان من أهل قف من ومن كان من أهل الصلاه كان دعيه من باب الصلاه ولوغدواق ومن كان من اهل الجهاد قف كان الجهاد كان دعيه من باب الجهاد ولوغدواق ومن كان من اهل الصدقه قف من باب الصدقه ولوغدواقي ومن كان من اهل الصيام قف كان دعيه من باب القيام باكو كان شاء الله لو لوغدواقي او كان شاء الله برغا وهي قف ما اهمده qof ka salaada iska daay lagama hadlayo waa salaada sida loo kala badanyaa sunnayshadeeyu hawlahiida soonkana salaada ka darika fa qaal Abu Bakr baa wuxuu xirsi Siddiq yaa Rasulullah ma aala man qof dushii ma aayid caa looga yeeriyo min hadii abwaabi abwaadta haageeda min daruratin wax dhibaato dushiiisa قالوا وحور النعيم وارض حور الجنه تكون منهم ان اركم انتهى نغاس شي على كد لا يا كوتا سديد الباب جنات بكاليا يا شي لا يا بالله عليكم وايح انس عمر لو كان يضوي نوفوري لو نو حسنا باب احراج منقص الى رنتي اسرله او من اهل الذمة اهل ذمه كاميده اربعه دولتي سن لو الى اليو هل كان من اضافه المصدر الى فاعله مغشين نحو دي وياه مصدر بالاضافه واخرازه فاعل كسل الاضافه يا شيخ ضاينه صون منته وياه ويهي ارضوا مع ارجو هنا ومصدره مفعول كيسي اخراص ما مفعول قاوانيا واسويلكم عن امامين امام او قبيل الجزيه قبل خير كاقبال من قومن قلو او فكانو اي هاين يعطونا يعطونها كو يبحيه اريته بالكور من اسلام قفله اسلام من ويا كميده انت ان اتكون له ارضو دنكيس ما اسونه سا دنكي جبل من مسلمين تاسك قادنيا ويكون, ويكون له ماله ويكون لهم ايغه وحا ماله خوريسا فقال ماله خوري ذلك كاسي يختلفوا في خلافيه اما اهل الصلح حدد صاحبك فاينا من اسلام قفله اسلام فهو حق بأرضه وماله لوكيس حلسه وحنا بل قفقه م... جزيه قبل مع لكن هذ المصليين تجعلها شيء احمر معناها كليا واما العموطي دقي قصه قبل قبتييا الذين قوس اخذوا اخذوا من غسقته عن وطن قصب فمن اسلموا قفي الاسلام من ياكميدا فإنه ارضه ودوتيس وماله يحوليس للمسلمين ومسيمتها اسكلي ان اسمو دينه قصبه لاي سو قاداي لان اهل صاحبك فانقلبوا ولاغا اتكادي على بلاد مدنكوي والاقي قاتاي وصاروا وحياه حطي فيئا فيئه نقطه للمسلمين ومسيمينتها واما اهل الصلح دتخروش صاحبك فانهم يقدم منعوا ويديدين اموالهم حوله وكنفصوا حتى صالح الله raasu alleha illaa maraxa sahaw ayaan ku heshiyeen falaa saaleen dushooda maaha illaa ma saabaxu calay waxa ku heshiyeen maayaan muslimintee gaaladaan waxay ku heshiyeen unba laga qaadi laakin waxayna ku heshiin laga darsamaayay wiil sala laga biximaayo way تبري كريا للوأس من ضرورة ضرورة دلتين وإن فاذي أبي بكني أبي بكر فلنت وفليه إدت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك بعد وفاة رسولك رسولك صلى الله عليه وسلم وحدثني يحيى عن مالك عن ضحامنا بسع سعط رضي الله تعالى عنه أنه بلق وحسوه قال عمر من الجموع وعبد الله من عمره على انسانيين ثم السلميين فيسلميها مرقا خلاص كده والله انا كلنا صرنا ان شاء الله